نجت اجترحوا سيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات سواء أحيائهم ودماتهم سواء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى ولتجزاء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 ما كان حجتهم إلا أن قالوا توباءنا إلا قالوا توباءنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم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 والتخذكم <متخرتم> آيات الله زوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولاهم يستعبون فللله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين ولم الكبلياء في السماء وهو العزيز الحكيم